ذكر من ربهم محدثاً إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون لاهيا قلوبهم وأسر النج والذين هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمَاءِ سميع العليم، بل قالوا أبواث أحلا، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ ما صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا قلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشنا بعدها قوما آخرين فلم سَنَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَا لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماوات سَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَخَذْنَا هُ مِنْ لَدُنَّا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 يكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترن، أم تأخذ آلهة من الأرض؟ اذ ينشرون لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما 111. قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 112. وقالوا اتقذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَيْهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 انتم صادقين <تصرف> لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون النار ولا عن ظهورهم, ولا عن ظهورهم ولا هم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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صموا الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 تَمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَا لَهَا عابدين He said, have you already been you and your enemies in a real shame? He said,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 وَتَّلَّاهِ لَا أَكِيدًا أَصْنَعَ مَكُمْ بَعْدًا تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّةً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينفقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوتهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أَلاَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قِفْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وَيَعْقُوبَ وقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالح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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاسقين اتجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنْ مَالِحَ حُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني سَنِّ الْضُرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وآتيناه أَهْلَهُ, ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون نُونِ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى Fana da fi al-zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kunntu min al-zalimin Faistajabna وكذلك كان المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا و خير الوارثين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 والتي أحطنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من صالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلتناها أنهم لا يرجعون حتى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 يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا عالمين وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا أَنْتُمْ لَهَا رَادُّونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مبعدون لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي They were pure men The 가장White range don't let the extinction happen And their brightness besar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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُل إِنَّمَا يَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائَهُكُم إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن إنت وَاللَّوْفَ قُلْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ تَمُونَ وَإِنْ أدري لعله لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ حين حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تطفون